وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق وَلَا ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن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 قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِي نَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ففَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي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 الغالبين. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله الله أكبر. ভাল্লা খুব ভাল্লা খুব অম্ম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 لان اادنا لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فل سوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير ان الى ربنا منقلب ان نطمع ان اغفر لنا ربنا خطايانا ان نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ شِرذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 মন হামিদনা কলহাম রাহালামুকম রামুক রাইকুম রামুক আমি মোহাম্মদ বদ্রুদ্দান দিবি আপনারা দেখছেন বাংলা জাকির নাইক ইন ব্যাটল অফ দেখুন প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নটায় পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে বলেন রসুল্লাহু আলহ্লাম বলেছেন তুমি মুমিনদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি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 বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান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 وقتل عليهم نبأ إبراهيم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 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبان حُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُولٌ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يحين.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 هُوَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون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 ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم الله الله الله সময় মনফা মেদন الله, الله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 ثُمَّ أَضْرَقْنَا بَعْدُ الباقين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ মন হামিদং রা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 وعليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا او وعظت ام لم الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله أكبر الله সে আল্লাহি মন হম ববল কলহ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 وَأَجْرُوا حُبٌّ وَنَخْلٍ ۚ طَلْعُهَا حَضِينٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فارهين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أُتِيْنَا مِنَ السِّحْرِ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 فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله أكبر الله أكبر, الله أكبر